مسامع, مسامع الخير مسامع للانشاد مسامع تقدم, تقدم ابشر ايام سرى سفت لقلب بشرا ابشر ايام سرى سفت لقلب بشرا اجساد عدائي ديست منا قهرا اجساد عدائي ديست منا قهرا ودماءهم صارت تجري هنا نهرا ودماءهم صارت تجري هنا نهرا اننا سنخرجهم من ارضنا قسرا اننا سنخرجهم روضنا قسها ارضي ساجعلها يوما لهم قبر ارضي ساجعلها يوما لهم قبر يا قوم عدائي انتم بهم ادعو يا قوم عدائي انتم بهم ادعو كم قتلوا منا كم أظهر الكفراء كم قتلوا منا كم أظهر الكفراء يا من بهم سكرى, بهم سكرى يا من لهم أثرا يا من بهم سكرى يا من لهم أثرا أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا اشلا وابنائي نثرت هنا نثرا لم يرحم الثبلا حتى ولا البكرا لم يرحم الحبلا حتى ولا البكرا حبي يومتنا وكفى بهم سكرى حبي يومتنا وكفى بهم سكرى حبي يا امتنا وكفى لنا عذرا حبي يوم ما لنا وكفانا عذرا سيفكم يكون لنا ظهرا ان غاب سيفكم يكون لنا ظهرا انشر اليوما انتم غدا اسرا انشر اليوما انتم غدا اسرا ان أسر غداً أسرا. لكم اهل زدتم بنا فخرا ان لكم اهل بنا فخرا نعمل الذي اسرا نعمل الذي اسرا جندا لاقصى لنا جلبت له النصر ابشر ايام سرى زفت لك البشرا ابشر ايام سرى زفت لك البشرا ايساد وعداي ديسد منا قهرا ايساد وعداي ديسد منا قهرا ابشر ايها بسرا صفات لك الف شراه ابشر ايها بسرا صفات لك الف شراه ايساد وعداي ديسد منا قهرا ايساد وعداي مع تحيه اخوانكم في مسامع الخير للان